طضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحزن إذ طضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يقول الشاب لقد ذهبت تلك اللذات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 فلعلكم تقأون كلماتي هذه وانا تحت التراب فلعلكم تقأون كلماتي هذه وانا تحت التراب الله لي الرحمه لعلكم تقأون كلماتي وانا تحت التراب قد فارقت الروح الجسد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 بأن عظيمت ذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا وجميل عفوك ثم أني مسلم